وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تعطهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فَقَد كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِمْ مِن قَرْنٍ ومكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم فأهلكناهم بذنوبهم وأشأنا من بعدهم وأشأنا من بعدهم طرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم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 ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسول من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم فحق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم أنظروا ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل ما ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة كتب على نفسه الرحمه ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه Alâzzîn xısrû awwfusâm fâhum la yummûn, velâhu ma sâkân fî الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ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 وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير، والأي شيء أكبر شهادة. قول الله شهيدا بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أإنكم لا تشهدون أن مع الله آلهة أخرى قُلْ لَا أَشْهَدْ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَّا هُوَ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ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 افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا ثم نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّمَا قَالُوا والله رب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 ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس العذاب الحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون Qad khasır الذين kذbوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها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 أفلا تعقلون؟ قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك، ولكن الظالمين بأيات الله يجحدون، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا فصبروا على ما كذبوا وأوثوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن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 فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لَوْلَا نزل عليه آية من ربه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 ما فرطنا, ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون، والذين كذبوا بآياتنا صمموا وبكوا. قل ما أت من يشئ له يضله و من يشئ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم من أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين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 لقد ارسلنا الى امم من من قبلك فاخذناهم فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ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 اخذناهم بغته اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل ارايت إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به فنصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون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 Kullan, kula, kula, kula, kula, تبعوا إلا ما يُحَرَّ إليه قل هل يستوي الأعمى والبصير أ فلا تتفكرون وأنذبه الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيئا فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقودوا اه اللهم بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة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 ثمَّ تابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصلَحْ فَأَنَّهُ غَفورٌ رَحيمٌ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآياتِ وَلِتَسْتَبِيلَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ قُلْ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 والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقته إلا يعلمها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 مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة Fi ظلمات الأرض يعْلَرَطُ بِهُ ولا يَأْبِسْ إِلَّا في كِتَابٍ مُبِينٍ وهو الذي ويعلم ما جرحتم ثم أبعثكم فيه ليقضوا جن سما ثم إليه مرجعكم ثم إليه مرجعكم ثم ينبيكم بما كنتم تعملون. وهو القاهرة فوق عباده، و هو القاهرة فوق عباده، و هو القاهرة فوق عباده، ويرسل عليكم حفظاً. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفتوا حتى إذا جاء أحدكم وقفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من البحر قل من نجيكم من ظلمات البر والبحر تدعون تدعونه تضرعا وخفيا لان انجلانا من هذه لنكونا من الشاكرين قول الله ينجيكم منها ومن كل كرب قل الله ينجيكم منها قل الله ينجي الله نجكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من أحد الرجلكم أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحطب قلست قل عليكم بوكيل لكل نبئ مستقر لكل نبئ مستقر وسوف تعلمون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 وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكراء ولكن ذكراء لعلهم يتقون وذرى الذين اتخذوا دينهم لعبون ولهو وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعد كل عدل لا يؤخذ منها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 بعد إذ هدان الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى اتنان قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقولكم فيكون قوله الحق قوله الحق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 وَإِذْ طَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَذْرَاءَ اتَّخَذُوا أَصْنَامًا آلِهًا إِنِّي أَرَاكَ وَقَمَّكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَٰلِكَ نُرِي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 فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْأَفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَزِغًا قَالَ هَذَا رَبِّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِ رَبِّ لَا كونا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 ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم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 حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب 110. كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل 111. ومن ذريته داود وسليمان وأيوب هارون وكذلك نجس المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى والياس كلهم من الصالحين واسماعيل واليسع ويونس ولوط وكلن فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذريةهم وإخوانهم وجبت بينهم وجبت بينهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلكهذا الله يهدي بهم من يشاء من عباده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 فقد وَكَلَّا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَدَّ اللَّهُ فَبِهِ دَاهُنَّ قَتَدِهِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إلَّا ذِكْرًا وَمَا قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء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 118. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم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 ولو ترىذ الظالمون في غمارات الموت والملائكة تباصض أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجذون عذاب الهم بما بما كنتم, بما كنتم 114. تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون 115. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ما نرى معكم شفاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وظل عنكم ما كنتم تزعمون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 قد فصلنا الآيات، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، وهو الذي أنش عنكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع.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 حبا متراكبا ومن النخل من طلعات وردانات وجنات وجنات من أعنب وزيتون ورمان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 خلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما عم يصفون سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض أن يكرر له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذالكم الله ربكم لا اله الا هو ذالكم الله ربكم لا ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو لا اله الا هو وخالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وق لا تدركون الأبصار، لا تدركون الأبصار، لا تدركون الأبصار، وهو يدرك الأبصار. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عميف عليها وما أنا عليكم بحفير وَكَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا جَرَسَّ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ وَاعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيل وَلَا تَصُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَصُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا 124. وقال لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون 125. وأقسموا بالله جهد عيمانهم لئن جاءتهم آية بها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 ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنون ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدو الشياطين الإنس والجن يوحي بعضهم يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصلى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون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 هو أعلم بالنهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته المؤمنين وما لكم ألا تأكلوا من ذِكْرُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذر ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإن نهو لفسق وإن الشياطين ليوحون يروحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتهم إنكم لمشركون أو من كان ميتا أحييناه وجعلنا له نورا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها لينكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذ جاءت آية قالوا لم نؤمن قالوا لم نؤمن حتى نؤمن مثل ما أُوتِي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 صدره للإسلام، ومن يرد عن ظله يجعل صدره ضيقا حرجا، يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء.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 وهو ولي بما كانوا يعملون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم يَعْمَلُونَ وَيَوْمَ يَحْشُوْهُمْ جَمِيعٌ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ لِقَدْ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاءُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعْ بَعْضُنَا بِمَعْضُدٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكٌ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ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 وما ربك بغافل عن ما يعملون وربك الغني ذو الرحمة وربك الغني ذو الرحمة وربك الغني ذو, وربك الغني ذو إن يشأ يذهبكم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 111. فأخبركم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح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 والله الذي أنشأ جنات معروشاته وغير معروشاته النخلة والزرع مختلفةٰ وَاللَّهُمَّ إِنِّي الأخل والزرع مختلفا أكله والزيتون ورماة متشابه وغير متشابه كنوا من ثمره إذا أثمر وأنتم حقه يوم حصاده ولا تصرفوا إن له لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كنوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدر مبين ثمانية أزواج من الضأم اثنين ومن المعز اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَتُذْكُرِينَ اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله الكذب ليضل الناس بغير علم إن إن الله لا يهدي قوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إليه محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دمى مسفوح أو لحم خنزير فإن له رجس أو فسق أهلا لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم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 أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجريم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 فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلن شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم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 ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالنتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعد الله أوفوا ذلك وصّوك به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرّق بكم عن سبيله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 وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم تُرْحَمُونَ أن تقولوا إنما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 وقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن عظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك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 La ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون هل ينفع او ياتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قُلْ انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا أشياعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم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 أَنِّي هَدَانِ رَبِّي إلَى أَصْرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَّمًا مِنْ لَتِي بَرَاهِمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ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 وهو الذي جعلكم خلفاء الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم ليبلوكم في ما أتاكم إن ربك سريع العقاب إن ربك سريع العطاء وإنه لغفور رحيم. إن ربك سريع العطاء وإنه لغفور رحيم.